ليس هو الذي يسرع الرجال إنما الذي يملك نفسه عند الغضب ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثالا ليقرب المطلوب قال ما تعدون الصراعه فيكم بضم الصاد وفتح الصراعة يعني المسارع القول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 فقلت يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فجئته عن يمينه يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فجئته عن يساره يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال الصحابي الفطن فعلمت أن الغضب ملاك كل شر كل شر موجود فين؟ في الغضب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 ليه لأن الغضب من ايه من الشيطان الغضب من الشيطان ولذا فإن الآثار التي تظهر على المغضب هي آثار سريان الشيطان في عروقه يعني بتحمر الأوداج العروق تنتفخ من ايه الشيطان وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق فهو بيجري في الدم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 وكان هذا اول من سفك دما في الدنيا فقتل اخاه فسبحان الله الغضب يحمل الانسان عليه يبقى يحمله على سفك الدماء يحمله على طلاق الزوجه وخراب البيت وتحطيم الاسره ها يحمله على الاشراك بالله عز وجل بل ان الغضب حمل الرجل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 وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى كل إنسان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 يعني الوزراء والحكومه والناس اللي تحت ايديهم دول الله هو مسؤول عن دول طبعا هو مسؤول وكان عمر رضي الله عنه يرسل بالرسائل, بالرسائل إلى ولاته وإلى الأمراء وقد وردت قصة لا أدري ما صحت هذه القصة الله أعلم صحتها لكنها مشهورة في السير وفي كتب التاريخ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 ولما جاءه معاوية رضي الله عنه وقد سمن قال ما هذا يا معاوية السمنة دي انت ما بتمشيش في أمور المسلمين وانت تتحرك ولا ايه وهكذا ولما جاء سافر إلى الشام إلى أبي عبيدة رضي الله عنه وجالسه ودخل معه بيته فقال أين بيتك يا أبا عبيدة لا أرى في البيت شيء قال يا أمير المؤمنين هذا يبلغنا المقيل يبقى كان بيأخوا بلوا من ايه من من؟ واللهم فكلكم ذراع كبير ده بقى ده الايه؟ إيه الكبير اللي هيشتغل مسؤولية كلها بين يدي الله وكل من تولى ولاية أو كان قائما على أعمال المسلمين فهو مسؤول الأمر مش مش سهل يا أخو، قال الله عز وجل: احشر الذين ظالموا وأزواجهم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 في مال سيده ودي مهمه نختم بها الحديث قال ان العبد العبد اللي هو المملوك هناقش عليه في زماننا ده الصنيعي اللي شغال عند واحد في مصلحه فالعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته كما ان السيد مسؤول عن عبده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 ولما قال لو اخبرتكم ان نعيرا تغير عليكم من سفع هذا الجبل اكنتم مصدقين قالوا ما علمنا عليك كذبا قط قال وما صاحبكم شوف هنا الكلمه ما قالش وما محمد صلى الله عليه وسلم قال وما صاحبكم انتم صاحبينه وعرفينه كويس لماذا تخدعون انفسكم أنتم عرفين حيي ابن اخطب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينه بص كده من فوق الشجره أخو قال له اهو هو هو ده النبي المرسل اللي احنا عارفين علاماته في الانجيل هو في التوراه اهو هو قال هو هو هو النبي قال له طب ايه رايك تعمل ايه قال العداوه ما حييت العداوه ما حييت هحربه لغايه ما اموت وهو بيموت وجابوه كده عشان يقتص منه وخلاص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 لماذا من حارب الله من حارب شرع الله من حارب اولياء الله فانه مغلوب لا محاله قال الله عز وجل ولقد راه بالافق المبين رؤمين جبريل خلي بالك زي ما ذكرت لكم في الحديث راه كالحلس البالي في الافق المبين